بسم الله الرحمن الرحيم ايا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك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 هادكم وما دار اذياكم ابناءكم ذلك قومكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السدين ادعوهم من ابائهم هو اقسط عند الله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 ان النبى اولاد المؤمنين من انفسهم وازواج امهاتهم واولى الارحام بعضهم اولاد بعض في كتاب الله من المؤمنين والهاجرين من المؤمنين والهاجرين الا ان تفعلوا الى كان ذلك في الكتاب مستورا